بين جرح الخفوق وبين ضيم الوداع يطغي الهم والدنيا متاع الغرور ما تزد سنين اندربها للضياع لانت راد عقب صخب الحياة القبور المسافة اهتم الاخطاع والشور ضاع صرومس يا الليالي ما <مينى> نور يا زمن طيعني لا صرت ما انتا له طبعك عنيد وله طبعي صبور في اللم صافح البس ما هتكفي شراع من ته عن خطاك معذور ما معي في طريقك غير شعري متاع لادهرت جار هدية البيت سلاح دور ولا معي حرف يلبس دون وجهه قناع شعر ما كذب في نبض حرفه شعور شوفني لا دعالم جابها الشعر داع أغرف من البحر وانحات بصم الصخور يكرم الشعر العيون العيون الوساع الغلاغيه تزهر به فياض الصدور صاحبي فضها سيره فض النزاع شرح بعدك تعالوا ضم دهب الحضور شف جليد الخطى لبيّن العذر معه كلمه الحب لو زاد الجفا مات بور ليت قلبك يا خف البعد ما هو شجاع ليت قلبي عاف الوصل ما غيور احترقت بجفاك وفح شعري يبساع واحترقيش به الاحتراق قلب بخور طالبك لا تكي للحبيات صاح والله ان الغلا مدت طوال الشبو كان عباب طى ما عاد فيه اجتماع خليني اكتب احساس الشقابه السطور وتبع سنين عمري في دروب الضياع النار ادعق بصخب الحياة القبور وانت لا بين الشمس المفارق شعاع علق الحب تعليق الذهب فالنحور واتبع سنين عمري في دروب الضياع للنار ادعق بصخب الحياة القبور وانت لا بين الشمس لمفارق شعاع علق الحب تعليق الذهاب فالنحور علق الحب تعليق الذهاب فالنحور